من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما أُولَئِكَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ التَّبَغِّينَ لَنْ يُجَزَوا جَنَازًا تَمَامًا لَا ذَامِمٌ فأولئك كان سعيهم مشكورا قل وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها ne comprendre buka la ta فلا تقل لهما أفف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما وَنُفّانَ حِينًا فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَابِينَ عَفُوًّا وَآتِبًا قُرْبَاحًا